دا سرن كسر, كسر مرايه مطلوب دموع عليك هوايه هوايه وبجي لك عن دهر مضوى كسرني مصابك كسر فايه يا حزين اكبر من احتيايب قصيده قديم مصابك و بيه جديد سدور على الراحه وراحه بال بهذا النوح انا الطين بلى روحك تكرك ينفخ بي مثل المرايا المكسوره اجرح غير وكل جروح عايش مذعور ما أقنع من يحرقني صوابك ونحرق غير ابنار مصاب و وبشل كل هل فضل عن دهر لك قضاء عن دهر المضاء سين أمانا تخيد متاعك كالفو عجاز في أعيش سنين لما أنوح وما أوف ما تكفي دموعي وربك بس خالق لعيون اثنيا وما يوفي مصابك لا يتحول كل العالم عين شا بتشهي لك وانتع ليك الزهرة تنطمع الخدية عذرا يحسين يا حزن البيه انسيت احزاني ويا وردي المطاح من الثاني وحدك انت وما كب وجداني ثاني قلبي تعوضي عن دهر المضي شعوري القطاع منك نحار مني قطاع منحار سروري دن نقرأ سمن واستغفر جرحك مولاي اتهنى بساد وما تم لا زاد ولا مال يا المالي كل شي انا اقبالك ما املك بس هاي دمعت عيناي لا قعم ولا لون الايامي بس لون الدنيا بعين الضامي مغمض عيني وشفتك جدامي دامي له السم غمر مضر لك قمر And the hell is moving.